وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۗ وَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۚ إِن كَادَ لَيَظُلْمَنَّ عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَدَّنَا عَنۡهَا ۖ سُبۡحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً